عزف السلاح لحن الكفاح وبيه شدا أسد البطاح عزف السلاح لحن الكفاح وبيه شدا أسد البطاح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخير يا وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا أري أربا من الظلالة والطغاة الكافرين هب لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هب أنوف شم الأنواف يتسابق نعجل الحطوف فجحفل الكفة لتخشى بضجوم ولا نوح يتسابقون إلى الحتوف، فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولعنوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرّه. الناس والحكم الرشيد واستبشري بخلافة الإسلام ترجع من جد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد وتعود أمجاد المثنى والبرى وابن الولي ويعود أقصان الحبيب لنا وتلتيم الجراح وتعود أمجاد المثنى والبرى وابن الوليد ويعود أقصان الحبيب لنا وتلتهم الجرام وبكل أرض طولا وعرض سيقام حكم الله فرد وبه تطيب نفوس أهل الحق سن و��شراح وبكل أرض طولا وعرض سيقام حكم الله فرد وبه تطيب نفوس أهل الحق أنسا وituation